بسم الله الرحمن الرحيم وفجأة وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد مفرق الأحباب الموت باتر الأنساء الموت قاطع الأسباب فلولا إذا ملغت الحلقون ورحل إلى الدار الآخرة ولو أن إذا متنا تركنا كان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء إن ذرناكم عذابا قريبا إن ذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم خليلا ولبكيتم كثيرا وما تلددتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجارون إلى الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان تحدث أخبارها يوم إذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى وحضر الوعد وحق الوعيد وعظم الهول الشديد وذل كل متكبر وجبار عنيد وَأَمَرَ الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ أَنْ يُكْتَبَ بِجَهَنَّمَ وَجِيهَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ يتذكر الإنسان يكر الانسان وان له الذكران مما فبادر أخي بالتوبة بادر فالموت يقسم الأصلاب ويرد كل مخلوق إلى التراب ويقرب الطائع إلى الجنة فنعم الثواب ويسوق الفاجر إلى النار فبئس العذاب. يا قومنا أنا داعي الله. يا قوم أنا أجيب الله وآمنوا به. يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم. Namah فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدى التميز تقدم الدم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد للقارئ ياسر بالراشد الدوسري تعليق الشيخ خالد الراشد فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن, فذكر بالقرآن من يخاف وعين المواعظ القرآن أعظم ما يحيي القلب والمواعظ النبوية الموجزة البليغة من أعظم المواعظ التي تحيي القلب فتعال نعطيني السمع والقلب والجوارح والأركان نمر في موعظة قرآنية وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن ja niitä ei ole, joka ei ole الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فذكر بالقرآن من يخاف وعيب لا إله إلا الله الله جل جلاله Allahu لا ilahe illa hu al-hayy al-qayyum al-hayy al-qayyum la ta'khudhu sultu wa la nufu. Lhu ما ذا الذي يشفع عناده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون ولا يحيطون بشيء من علمه Sahabeticikallahu Aleman West diyorsun gezinten heiss-alaten silti hemis-a'il-ывahdan silti hemis ail ولا يؤوده حفظهما وهو العلي وهو العلي العظيم الله يا علي يا عظيم الله يا باري يا رحيم الله يا عزيز يا جبار الله جل جلاله سبحانك سبحانك والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادته والرحمة سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله عن ما هو الله والخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات سبح له ما في السماوات يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز, وهو العزيز الحكيم والله سبحانه وتعالى سما نفسه نورا وجعل كتابه نورا ورسوله نورا ودينه نورا واحتجب عن خلقه بالنور وجعل دار أوليائه نورا يتلأنا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دريي قد من شجرة مباركة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور أي السميع لسائر الأصوات على اختلاف تشتتها وتنوعها السميع الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات تأمل في قوله وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فسمع الصوت وأجاب الدعاء الله Allah jenna jelaluhu وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ من الْوَرِيدَ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدَ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْنِ سَيُهْرِقِيبُ النَّاتِئِ وفي ذلك تنبيه للعاقل وتذكير للغافل كي يراقب نفسه وما يستر عنها من أقوال وأفعال أفأمنوا مكر الله أو أمِن أهل القرى أي يأتي هنا بأسنا اياتيهن باسننا ضحوا وهم يلعبون افامنوا مكر الله افامنوا مكر الله أفأمنوا مكر الله الخاسرون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الله جل جلاله طر بن عمر على رويع غنم في صحراء فقال له امتحانا بيعنا من هذه الشياء فقال أنا مملوك ومؤتماً أنا مملوك ومؤتماً فقال ابن عمر ممتحناً إيماناً قل للمالك أكلها الذئب فقال أروي الذي امتلأ قلبه خشية من الله وماذا أقول لله؟ <تصفيق> ماذا أقول لله؟ وعنه مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر.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 الله في كتاب مبين. Allahu jann jalaluh. روا الترمذي في الحديث الصحيح عن أبي الدر الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتى على الإن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 السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال وتخر الجبال هدا ان ادعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا من علم أن الله يراه حيث كان وأن الله مطلع على باطنه وظاهره وسره وعلى واستحضر ذلك في خلوته أوجب له ذلك العلم واليقين ترك المعاصي والذنوب تذكر بالقرآن من يخاف وعيد الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له الدنيا ثبا لدار لا يدوم نعيمها ومشيدها عما قليل يخرب يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده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 لا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أرض تموت. إن الله عليم خبير. لم يكن فيها annu, amalħat, tutun, ja la muu, اسمع حقيقتها كما قال تعالى. muu, ja la muu, ja la وتفاخروا بينكم وتكاثروا في الاموال والاولاد وتكاثروا في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفررا ثم ja jokainen on kunnioitettu. Jokainen on kunnioitettu. Jokainen on kunnioitettu. Jokainen on kunnioitettu. وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الدُّنْيَا فريق النجاة فيها سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجن عرضها كعرض السماء والارض وعدتني للذين آمنوا. Puhdettin الذihin آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كالحلم تمر من رستحام ساعة من زمن ثم تنقضي ألا إنها رحلة بدأت وسوف تنتهي فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نعم أيها الغالي لا بد من الرحيل طال الزمان أو قصر سيأتي ذلك اليوم الذي ستودع فيه الحياة لكن قل لي بالله كيف سيكون الحال عند ساعات الرحيل وفجأة، وفجأة، وفجأة. ليت شعري كيف يكون الحال في تلك الساعة؟ يوم تشخص العينان وتبرد الأطراف واليدان وتلتب الساقان. تريد أن تتكلم لا تستطيع. تريد أن تقول. لا تستصيغ الا اذا بلغت التراق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم إذن المساق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى يومئذ المساق الموت وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدَ كُلُّ نَفْسٍ معها وذكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد Lähditkö? Lähditkö? Lähditkö? Lähditkö? Lähditkö? Lähditkö? Lähditkö? Lähditkö? Lähditkö? Lähditkö? Lähditkö? Lähditkö? Lähditkö? Lähditkö? Lähditkö? Lähditkö? Lähditkö? Lähditkö? Väkkiä saffina, väkkiä saffina, väkkiä La ايها الغالي لا تغفل عن الموت فلقد اجمع اهل العلم على ان الموت ليس له مكان معين ولا زمن ولا سبب ولا لا فلولا ونَحْنُ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ أَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبَصِّرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ وَلَكِنْ لَا تُجِيرُونَ <ترجعونها> إن, <ترجعونها> إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ الْمَوْتُ الْكُلُّ سَيَمُوتُ <سيبه> إِلَّا <دول عزة والجبر> كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار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 فوجدت رجلا واقفا فقلت ما هذا هذا ميتكم قال نعم قلت أنت أبو قال نعم قلت فما شأنه قال الأب إنه لم يكن من المصلي وماذا بعد الموت لا تظن أن الأمر بالموت قد انتهى بل هناك بداية ونهاية أخرى. ولو أن إذا متنا تركنا، فكان الموت راحة كل حي. ولكن إذا متنا بعثنا، ونسأل بعدها عن كل شيء. يا وبين الأهل والأصحاب نطرق بابك ونستمطر رحمتك فلا تردنا خائبين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا اللهم يمين كتابنا اللهم يسر حسابنا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 إذا دكت الأرض دكت دكت كلا إذا دكت الأرض دكت دكت كلا إذا دكت الأرض دكت دكت وجا وَالْمَلَكُ الملك صفا صفا وجي ايوم اذ بجهنم وجاء ألك صفا صفا وجيء أيوم إذ بجهنم يوم يوم إذ يتذكر الإنسان, يومئذ يتذكر الإنسان ذكر الانسان وان له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد وماذا بعد الموت اسمع القرآن وهو يحذر وينذر ويذكر بشدة الشدائد والأهوال فقال سبحانه مذكرا بأهوال ذلك اليوم إذا زنزلت الأرض زنزالها وعخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثما لها وقال الإنسان وقال الإنسان ما لها يوم إذ تحدث أخبار حدث أخبارها بأن ربك أوحالها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس يومئذ يصدر الناس وأجساد أعمالهم.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 تأمل في قوله ان كل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 لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربه. تدنى الشمس من رؤوسهم مقدار مين فيغرقون في عرقهم فقل لي بالله العظيم كيف سيكون الحال يوم يقوم الروح والملاء ملائكة لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفّل لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فما شاء أتخذ إلى ربه ما به إن ذرناكم عذاب قريبا إن ذرناكم عذاب قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يدا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 Verrannutin, joka on tullut sinne. Joka on tullut وجوههم <تصفيق> تغشى وجوههم النار، وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس مما كسبت، إن الله سريع الحساب. ها وليزذرو به وليعلمو أنما هو إله واحد وليعلمو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 يعني مائلة إلى الحمرى كقرصة النقى ليس فيها علم لأحد رواه مسلم قرصة النقى يعني كقرص الدقيق أما حال النقى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون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 ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلا بلا ورسلنا لديهم يكتبون ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلا بلا ورسلنا لديهم يكتبون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 sinna naya qutufananiya kun فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما 122. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 12. 13. 13. 14. 14. فطع على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام عبد الله، أما تتفكر وتتدبر في الموقف وشدته في ذل الخلق وانكسارهم في موقف عصيب، تخيل ومثل كيف تكون النهار؟ إما إلى جنة وإما إلى نار. وسيق الذين كفروا زمرأت حتى إذا جاءوها حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلا منكم ألم يأتكم رسلا منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون عليكم آيات وَيُنَذِرُونكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ لكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخول أبواب جهنم خالدين فيها قيل دخول أبواب جهنم خالدين فيها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 وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله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 وترى الملائكة تحفّين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقد هي بينهم بالحق وقد هي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين فأي مصير تريد أي مصير تريد أسلك طريق الهداية. وتجنب طريق الغواية اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الذي إذا سئلت به أعطيت اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار ويسوي خلقنا بالنار اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل رحم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل رحم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس العلا رحم إنا نسألك بوجهك الكريم minal firdausi al-a'la allahumma inna nas'aluka ladhata an ila al اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرا ولا فتنة مضلة يا رب العالمين هذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد عجبا لك أخي أما آن لك أن تتود أما آن لك أن ترجع وتأوت يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله كَمْ يُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن تَوْلِيَةٍ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ لا تحزن لقلة السالكين ولا تغتر بكثرة الفالكين أسهر ليلك بالقرآن والقيام وطعنهارك بالضمأ والصيام صم في دنياك عن الشهوات والمعاصي والمنكرات وأفطر يوم تلق الله وتنادى إلى جنة العرضها الأرض والسماء ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله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 ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقسّت قلوبهم فطال عليهم الأمد فقسّت قلوبهم وكتير منهم فاسقون. من بينك وبين التوبة؟ صلاج اللَّهُ قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله. تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبون وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِنَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ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 يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا أتيتك بقربها مغفرة ولا أبالي ولا أبالي يا أرحم الراحمين أبشر أيها الثائد أبشر أيها العائد إلا من تابع I mean I'm حيما ومن تاب ومن تاب ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله فانه يتوب إلى الله متابا ألا تود أن تكون ممن قال الله فيهم؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقفة وبعد أن سمعت عن عظمة الله عز وجل وعن جبروته وقوته وعرفت أنه غفور رحيم كما أنه شديد العقاب وعلمت أن الدنيا ساعة ثم تنقضي وأن الموت يأتي بغتة وأنت لا تشعر ثم بعد ذلك إلى جنة أو نار فجدد التوبة وأغتنم ساعة عمرك قبل أن تندم ولا ينفع. اللهم إنا نسلك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى يا بلادنا إذا غرقت الأبواب. إذا انقطعت الأسباب يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب نستمطر رحمتك ونطرق بابك نستمطر رحمتك ونطرق بابك فلا تردنا خال الكريم وشوق إلى لقائك في غير ضرى مضرة ولا فتنة مضلة يا أرحم الراحمين يا عذى الجلال والإكرام اللهم إنا عبيدك بنوا عبيدك بنوا إمائك نواصينا بيدك عدل فينا قضاك ماض فينا حكمك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك ونزلت في كتابك واستترت به في علم الغيب عندك أتجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا ونور صدورنا وتلأ أحزاننا وذهبه منونا وغمومنا أسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم اغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم وتب علينا يا تواب يا الرحمن الراحمين هذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من قلوب لا تخشع عن الله ومن دعاء إلا يسمع ومن أنفس لا تشبع اللهم إنا نعوذ بك من ما إلا ربع. اللهم لا تدع لنا إلا غفرته ولا إلا ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا سيرا إلا يسرته ولا كربني إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا في صلاح لو أنتنا على قضائها رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموال Yeah,